بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على على آله وصحبه من بعد قال ابو علي الحسن بن قاسم المرادي رحمه الله تعالى الميم قال يكون حرفه يحكون حرف معنا في موضعين يكون حرف معنى في موضعين قال الأول قولهم في القسم م الله بضم الميم فالميم في, في ذلك حرف جر عند قوم من النحويين ليس متفق عليه وذهب قوم إلى, إلى, أنها إلى أنها بدل من واو القسم ورد بأنها لو كانت بدل منها أي من واو القسم لهتحت كما تفتح الواو كما تفتح الواو وبان ابدال الميم من الواو لم يوجد إلا في كلمه واحدة كلمه واحدة في لغة العرب جعل بدل واوها ميم حذف واوها وجعل بدل الواو ميم كلمه واحده في لغة العرب وهي كلمة فوكه كلمه فوكه كلمه فو حذفت الواو وجعلت بدلها الميم فمن قالوا فمن هذه كلمه واحدة قال إلا في كلمة واحدة مختلف فيها وهي فمٌ وذهب قوم إلى أن هذه الميم اسم وهي بقية وهي بقية أي أيمن الله أيمن أيمن الله بالقسم وهي بقية أيمن أيمن الله بالقسم واختارها ابن مالك وحكي في ذلك الميم الفتح والكسر أيضا وحكي في هذه الميم الفتح والكسر أيضا من الله ومن الله ومن الله الفتح والكسر أيضا في م... قال فهي مثلثه وذهب الزمخشري إلى أن قولهم من الله هي من هي من هي من التي تستعمل في القسم حيث ظنها قال الثاني الميم التي هي بدل من لام التعريف في لغة الطي. وقيه هي وقيله هي لغه اهل اليمن كي قال الشاعر لغه اهل اليمن اي حمير لغه حمير خاصه وانتشرت عند بقيه اهل اليمن افلا تنتقل من جهات اليمن الا فيها الا وهذه موجوده فيها, إلا وهذه اللهجة موجود فيها. أم الا قالك قول الشعر ذاك خليلي وذو يواصلني ايوا الذي يواصلني يرمي ورائي بمسهم سليمه بمسهم اصلاب السهم وامسلمه ايوا السليمه السليمه والسليمه حدث الس واحده ماذا س السلم وهي الحجارة, الحجارة وهي الحجاره قال وروى النمر بن ثولب وروى النمر بن تولب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من انبرا وسلمهم سفر الحديث لا يثبت قال ابن يعيش في شرح المفصل لم يرو النمر, النمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وهذه فائدة قلت في عد هذه الميم من حروف المعاني نظر لأنها بدل لا أصل وأيضا فإن هذا مبني على القول بأن حرف التعريف حادي والهمزة غير معتد بها قال وذكر أبو البقاء أن الميم في أنتم حرف معنا حرف لجمع الذكور قال في الحاشية الحاشية اثنين قائل البيت ذاك خليلي وذو صريني قال القائل هو عبد الله بن عنمة والبيت ملفق من بيتين انظر شرح شاهد الكافيه ولشان واتاق العروس طيب ايضا حاشية خمسة قال وفي حاشية العصّل ميم معان الميم قال والميم قرّ بها والميم قرّ بها يمينا والميم قرّ بها يمينا في حال ضم وفيه خلفه والميم قرّ بها يمينا في حال ضم وفيه خلفه ومن يقول إلى آخره آل إِثَاقَمَ الْأَبْيَاتِ قال النون له في الكلام مواضع كثيرة وإنما أذكر هنا أقسام النون الذي يعد من حروف المعاني قسم النون الذي يعد من حروف المعاني قال وهي أربعة الأول لون التوكيد وهي قسمان تقيلتان خفيف وقد جمعهما قوله تعالى لا ليشجننا ولا يكون من الصاغرين جمعهما قوله تعالى ليشجننا ولا يكون من الصاغرين قالوا يعني ماذا؟ قالوا اللهم في السجن مثقله لان لأن السجن في قدرة امرات العزيز في قدرة الملوك نسجنهم لكن ولا يكونن من الصاغرين أي من الأذلة ذلة الشخص وعزته ليست موكولة إلى المخلوقين فالعزة والذلة بيد الله لذلك قال لذلك أتت فيها عيش خفيفة ولا يكونن من الصاغرين يعني من باب تهديد الملوك والا العزه والادله هي بيد الله سبحانه هذا الامر الاول الامر الثاني ان قوله ليسكنن ليسكنن بالتثقيل كان احد في قلب امراه العزيز لان يسكن هذا الفتى قريب منها قريب منها والله المستعان والامر الثاني وليكون من الصاغرين أي يعني لا يكون دليل كذا هذه ولا يكون من الصاغرين لم تكن تعتقد هذا ولم يكن في قرارة نفسها اذلال يوسف وإنما ذكرت ولا يكون من الصاغرين إنما ذكرته كما قال ابن كثير مجاملة لغيرة زوجها الباردة مجاملة لغيرة زوجها الباردة ابن كثير غيرة باردة إن لما تبين له يعني ما هي فيه قال ماذا قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذلك ولم يتخذ موقفا حازما يعني في تأديبها ذلك قال ابن كثير صاحب الغير الباردة إذا لماذا ذكرت وليكون من الصاغرين بالخفيفة لم يكن لديها مقصود نون التوكيد الخفيفة لم يكن اذلال يوسف مقصود لديها وانما ذكرتهم جامله لمن لغيره زوجها البالده ولا يسجلن كان سجنه قريبا منها احمد احب اليها فذكرته بماذا بالنون الثقيله لا يسجلن فكان احب اليها فشددته فارت النون ثقيله قالوا الاسق النور يكن من الصغرين الأولى, خفيفة الأولى ثقيلة الثانية خفيفة قالوا هم أصلان عند البصريين لتخالف في بعض أحكامهما ولأن التوكيد بالثقيلة أشد قال هو الخليل ومذهب الكوفيين أن الخفيفة فرع ثقيلة وكله مختص بالفعل وندر توكيد اسم الفاعل توكيد اسم الفاعل لم يؤكد إلا اسم الفاعل الدال على الاستقبال تشبيها الله بالأمر. قال في قوله الراجس أقائلنا أحضر الشهود أقائلنا أحضر الشهود. قال في في رواية تحملونه. وهذا أوله أوله ماذا أوله أريت إن جاءت به أملودة أريت إن جاءت به أملودة. مرجلا ويلبس البروده ولم يكن ولم يكن مالا له ولم يكن مالا له معدودا ولم يكن مالا له معدودا اقائل ان احضر الشهوده انسان ما عنده شيء يعني فقير ممكن هذا تزوجوه قال ارايت ان جاءت به املوده طفل جميل وصار يعني شبه و ثراره مرجلا ويلبس ويلبس البروده يعني اصبح رجل شاب ولم يكن ولم يكن مال له معدوده يعني ما عنده شيء فقير أن احضر الشهود يعني احضر الشهود يعني نزوج مثل هذا الشخص ينسب الى ربع ينسب الى رجل من هدين قال وقول الاخر وقول الاخر اشاهرن بعدنا السيوفاء اشاهرن بعدنا السيوفاء أيضا قسم من الرجز قسم من الرجز قال والذي سوغ ذلك بين اسم الفاعل ما بين اسم الفاعل المضارع من الشبه والذي سوغ ذلك ما بين يعني هو ما بين اسم الفاعل المضارع من الشبه طيب من الشبه بين قوسين تكتب عند قوله من الشبه أي ورود مقصودا به الاستقبال أي ورود مقصودا به الاستقبال أي ورود كتبتم أي وروده مقصودا به الاستقبال عند قوله من الشبه قال ويؤكد ولو يؤكد بها الأمر مطلقا وأما المضارع فإن له حالا لم تد... فإن... فإن, كان ح... فإن كان حالا لم تدخل النون عليه وإن كان مستقبلا نؤكد بها وجوبا إذا وقع جواب القسام بأربعة شروط آه... أن يكون مثبتا الأول وأن يكون غير مقرون بحضة في الشرطة الثاني وأن يكون غير مقرون بحضة الشرطة الثالث وألا واسوألا يكون مقدما المعمول شرط الرابع فإذا استوفى فإذا استوفى هذه ما معنى استوفى هذه الشروط أخذها وافيا السين وترى الأخذ فإذا استوفى هذه الشروط يعني السين وترى الأخذ إذا استوفى هذه الشروط أي إذا أخذ هذه الشروط وافيا السين وترى الأخذ قال فإذا استوفى هذه الشروط وهو مست وهو مستقبل وجب عند البصريين توكيده بالنون وقال الكوفيون حذف النون اكتفاء باللام هذا تعليل عند قوله اكتفاء باللام هذا تعليل لأهل الكوفة وورود, وورود في الشعر قالوا وورد في الشعر وقوازا بعد إما نحو ف فإما تقافنا ولم في القرآن بعد إما إلا مؤكداً وذهب المبرد والزقاق إلى أن توكيله بعد إما وقف في غير الضرورة قلت قد كثر أحد في النوم بعد إما في الشعر وأما في النثر فعزيز ما معنى فعزيز؟ أي فنادر هذا من عزة بمعنى ندرة لان عزة تأتي بمعنى ندرة وتأتي بمعنى قوية وتأتي بمعنى غلبة فمثلاً وعزني في الخطاب ما معنى وعزني في الخطاب غلبني وقهرني في خطابه استطعت أرجع عليه والعزي... فعزيز هنا ماذا فنادر والعزة بمعنى قوية ألا لله العزه جميعا يعني القوه فتثبت العزة وثبت العزيمه ايها القوه واسم الله العزيز معناه القوي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع من شيء قال وقد حكي منه قراءه بعضهم فاما ترين فاما آه ترين آه قال برفع النون فاما ترين برفع النون ذكرها ابن جني وهي شاذة ترين يعني بدون الرفع بدون بدون تشكيل واما القراءة هذه شاذة والقراءة المعتبرة بالتوكيد فاما ترين هذه القراءه الشاذه و الله فيكم 14 قراءه سبع متواثره و الاولى و صحيحه وفاء العشر و شاذه وهي ما خرجت عن العشر اذن سبع متواثره و صحيحه و هذا هو تفسير القراءات من حيث الشذوذ وعدمه قالوا يقلز التوكيد أيضا في المضارع على المستقبل إذا وقع بعد ما يفهم الطلب ما يفهم الطلب ككلام العمر ولا في النهي هو التحضيط والعرض التمني للسرحاب ويقل التوكيد بالنوم في غير ذلك واستغلاء واستفاؤه في كتب النحو هي ثمان حالات أو قل ملخصها ست حالات الذي منها قد تشبه علي راجع فتح الودود اللطيف درس أوكيد الفعل بالنون قال وأما الماضي فقد جاءت أوكيده بالنون الماضي جاءت أوكيده بالنون قال فقد جاءت أوكيده في قل الشعر دامن سعدك الرحمتي متيما لو لك لم يكن الصباح تجانيحه شاهد ماذا دامنا دامنا دام فعل ماضي لكن فعل ماضي ما لا يفيد بارك الله فيكم الدعاء فعل ماضي يفيد الدعاء والدعاء ما هو والدعاء ما هو زمن الدعاء الاستقبال الاستقبال فهو ماضي لكن مقصودا به الاستقبال وإن كان لفظه ماضي فصح دخول النون عليه لقصد الاستقبال به لماذا صح دخول عليه لقصد الاستقبال به؟ قال في الحديث فإما أدركنا واحد منكم الدجاله وأيضا أدركنا واحد منكم الدجاله هذا الفعل على ماذا يدل؟ هذا الفعل إخبار وإخبار عن أي زمن؟ عن مستقبل عن مستقبل قال والذي سبب ذلك أن الفعل فيهما مستقبل المعنى. لأنه في البيت الدعاء في الحديث شرط شرط معلق على مستقبل فيدخل الاستقبال قال وتنفرد النون الثقيلة بقيها بعد ألف الاثنين ولا ألف الفاصلة إثنون الإناث هذا من الفروق هذا من الفروق الذي تكتف الدستار تفرد يعني النون الثقيلة تقع بعد بعد ألف الاثنين مثل ماذا ولا تتبعني والالف الفاصله الالف الذي تسمى فارقه وفاصله والالف الفاصله اثنون مثل النون الاناث مثل ان نسو يضربناني يضربن يضربنا يضربنا الفعل يضربنا لو اردنا انه كذا لو أردنا انه لا نأتي بالألف بعد النسوة، ثم نأتي بنون التوكيل الثقيل بعد الألف الذي تفرق بين نون النسوة وتفرق بين نون التوكيل الثقيل. لا تضربني، لا تمشي لا تأكل نني إلى آخره. قالوا ولا تقع الخفية بعد الريح عند البصريين وعجز ذلك ينشل الكوفيون. يونس ترقمته رقم اهنين قال وهو يونس بن حي المصري توفيه سنة 183 هجرية الثاني التنوين وهو نون ساكنة هذا درس وقديم بإذن الله تعالى إن شاء الله إله ونزاكم الله خير